لا هي تنقلبهم واسر النجوى الذين ظلموها هل هذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والارض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 وَأُدِيعُوا إلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا غَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدن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 ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار ولا يفترون ام اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا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 ر من طبلي بل أكفهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من طبلك من رسول إلا نوح إليه أنمه لا إله إلا أنا فعبدون خَذَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَٰنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِٱلْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُونَ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا تضع وهم من خشيتهم شفقون ومن يقل منهم إنني إلىهم من دونه فذلك نجذيه جهنم كذلك نجذ الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن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 كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مَاتَ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكم 118. وإلينا ترجعون 119. وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون قُلْ إِنْ سَارُوا مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونْ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ الْحِسَابِ لَيَكْفُرُنَّ لَتَأْتيهِمْ بَعْثَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ مُنْظَرُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قل من يكلاهم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون ام لهم آلِهَةٌ تمنعهم لا تستطيعون نصر ولا هم منا بل متعمها أولئك وأذابهم حتى قال عليهم العمر أ فهم الغالبون قل إنما أُنذِرُكُم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما يُذَعُونَ ولا إن مَسَّتْهُم نَفْحةٌ عَذَابِ رَبِّكَ لا يَقُولُ 124. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مفقال حبة من أتينا بها وكفى بنا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 انزلناه افاتم لهم قرون ولقد اتينا ابراهيم رشدة من قبل وكننا به عالهم قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي ان لها عاكفون قالوا وجبنا آباء لنا لها عبدين قال لقد قمتم أنتم وأباؤكم في ظلال مبين قالوا أجد عابدين قال رب ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهم وانا على ذلك من الشاهدين وتعال الله لاكيدا ان اصنامكم بعد ان فجعلهم جزاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال له اذرا قالوا فأتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم إن 114. ورجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت اُفِ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا هَلْ لِقَوْهُ وَأَنْصَرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قُلْ مَا يَا مَعْبُودُنِي بَدَ وَسَلَامٌ وَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارُكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةِ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمْ يتين يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عبدين ولوطا أتيناه حكما وعلما ونذّر جئناه من القريه التي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين ونوحا اذ نادى من 118. فاستجبنا له فنديناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِن يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْفِ إِذْ مَفُشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لَهُمْ حُكْمًا شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهُ سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا سَخَّرْنَا لَكَ مَعَادِنَ ذُهَبٍ وَالْجِبَالَ نُسَبِّحُ وَالطَّيْرُ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُم شَاكِرُونَ وَأَلْسُليمانَ نَرْيِحَ عاصِفَةً تَغْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يغُصُّونَ لَهُ عَمَلًا دون ذلك وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأيُّ بَأْسٍ مَاذَا رَبُّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ تَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وإسماعيل وإبريس وذلكفر كل من الصابرين وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي برحمتنا انهم من الصالحين وبالنور اذ ذهب مغاضبا فظن ان لم قدر عليه فنادى 119. واستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين 110. وزكريا إذ نادى ربه رب لا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 والتي والذي فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين 119. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون يَتَقَطَّعُ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ قُلْ إِنَّ إِلَيْنَا إِرَادَةَ الرَّاضِينَ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّمَا لَهُ كَاتِبُ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 119. وحصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير إن الذين سبقت لهم من الحسناء أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيتها وهم في مشتات أنفسهم خالدون لا وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق عَلَيْنَا إِنَّ مَا كُنَّا فاعِلِينَ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِفُهَا عِبَادِي فما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل آتٍ Oh